مالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم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 والله عليم حكيم واذا طائفتان من المؤمنين قتتلوا فاصالحوا بينهما فاذا بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي فاقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان اصبحوا بينهما بالعدل وأقسقو إن الله يحب المقصقين إنما المؤمنون إخوة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 124-عسى أن, أن يكن خيرا منهن 125-ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب 126-بئس الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا تلبوا كثيرا من الضن إن بعض الضن إثن ولا تجسس ولا تجسس بعضكم بعضا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 الله أتقاكم إن الله عليم خبير. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْخَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَنِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِ